وإذا قيل له اتبع ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومتى الذين كفروا كمتى الذين ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صمّ بكم نعمي فهم لا يعقل